هي منزلة الحزن وتكلمنا فيما يبدو لي تكلمنا عن المنزلة كلها واليوم نستأنف منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هذه المنزلة فائدتها وأهميتها أنها من أنفع المنازل للقلب عن الإطلاق وهذه المنزلة تعتبر من أجل مقامات الإيمان وأفضل منازل الطريق وأنفعها وسبب ذلك أن هذه المنزلة فرض على كل أحد المنزلة هي منزلة الخوف من الله هذه المنزلة صدرها ابن قيم بقوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين فكأنه من ثوابت الإيمان وهادياته أن تخاف الله عز وجل وكذلك قوله تعالى فإيايا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 سابقون وفي هذه الآية قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجله يقدم الخير ويفعل الطاعة وقلوبهم وجلاء هم الذين يزنون هم الذين يشربون الخمر هم الذين يسرقون لأنه متوقع هكذا شخص لما نجي الفقه ويكون خائف إلا يكون خاطف راسه الزنا الزناه والخمر الشريبه يكون خائف يشرب بجاع ويصدق بجاع يقول يا الله لا يقبل مني يا أشرب بجاي صدق بجاي الله أسرى أشرب بجاع ويصدق بجاع الله يقبل مني قال لا يبنى تصدق هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون لا يتقبل منهم وهذه أعلى درجات الخوف طيب ان قيم عنده قاعده لطيفه جدا وأنا في ناس اذكرلنا طيب ينفع معهم يعني هو زي كانه بيتعامل مع مفردات الدين والتدين واحد زائد واحد يساوي اثنين ويقول انا بصلي الصبح حاضر كويس لا بسرق لا باكل حق زول. لا قاعد اشرب الخمره لا زول بزني اخاف مالي مالي زوال ما عنده مشكله عاوجه ما عنده ده تعامل غير صحيح لأنه هناك مفردات أخرى اسمها أمن مكر الله لا تأمن شنو لا تأمن مكر الله ويا المفردات الخواتيم إن بردوا لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا جراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها أليس هذا يخيف وهذا ما ما ما يؤكده القيم دوما يا إخواننا يا الذين كتبوا في أعماد القلوب وتكلموا عن المقامات ابن القيم يختلف عنهم بأن ابن القيم يعتمد على النصوص والأدلة الشرعية ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ينتج هذا النهج الشرعي وانا انا اسميه هذا النهج الشرعي كده في صحيح مسلم وجد سلم رجل واقف في الضب في الشمس ويقف على قدمه كويس واقف على شنو على كرع وحده قال من هذا قالوا هذا اسرائيل او ابو إسرائيل قال ماله قال حلف أن لا يستضل وان لا ياكل ولا يشرب ما بياكل وما بيشرب وان يخف هكذا تقربا الى الله ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروه ليستضب مروه ليستضب ومروه ليجلس قال اصلا بس دايت عشان الله يرحم بزال يكون كده الله قال لك اجف كده عشان انا ارحم ما في حاجات الله يمكن يرحمك بيا وانت نايم فين مغدا تكون اخلاق كويسه وتحسن الى جيرانك وتعامل الناس وتبيع وتشتري بالحلال وتتحرى والمال بجو غربه تنفق في سبيل الله يخدم الدين. الدين مروه ليستضب ومروه ليجلس العباده الشرعيه الوحيده العمله هي شنو هي الصائم قال ومروه ليتم صومه اجاز الشرعي ومنع المشرعي شنو ما قاشروا ان الله اغنى الاغنياء عن تعذيبكم انفسكم يعني الله ما داركم شنو تعذبوا ارواحكم ورقبتكم هذا معنى الكلام فابن القيم يقول شنو يقول قاعدته ان المؤمن ينبغي أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء يعني الرجاء في الله وثقة فيه إن الزول مع الله الله صح صحر ما صح إن الله يدافع عن الذين آمنوا وإن الله لا مع المتقين مش كده يعني الله معهم يعني تأييدا ونصرا صحر ما صح وتوفيقا له معونا سبحانه طيب ومن اتقى الله وقاه ومن يتوكل على الله فهو شنو حتى الزوج الممكن يقول هذا الكلام ويقول والله ربنا رضي رب يعني ربنا رحيم ينظر إلى آيات ونصوص وأدلة الرحمة فيغلب جانب الرجاء ولكن أيضا يحتاج حتى لا يغفل أن يغلب جانب شنو جانب الخوف ابن قيم الجوزي الخوف والرجاء بالنسبة للمؤمن كالجناحين بالنسبة للطائر الخوف والرجاء جناحان يطير بهم المؤمن إلى مرباة الله تعالى. لو قص جناح بيطير. اللي بده لو غلب الرجاء يقول الله كريم. إن الله غفور رحيم. هو في فيها لحد ما يقبض ويختب له بخاتمة السوء ويدخل النار. طيب واحد يخاف يقول لك الله رعى عظيم. الله ذا قال بداخل النار يقرأ آية النار يخاف خوف يمنعه من الطاعه بعد ذكر الاشياء والله يقول لك الله يرحمنا انا ثاني ما عندي طريقه لو دارت بيته خوف يمنعه حتى من التوبه هذا خوف يفضي به الى شنو الى الياس من, من رحمه الله هذا كفر والرجاء بغير خوف يفضي به الى شنو امن مكر الله والمطلوب ان يسير المؤمن بالخوف وبالرجاء معا قال من قيدنا جاب قاعده قال ان المؤمن يجمع خشية وإحسانا والمنافق يجمع إساءة وأمنا المؤمن يجمع خوفا خشية وإحسانا خائف ونرسل يتصدق ويفعل أجل الخوف قال المتيمية ما دلك على طاعة الله الخوف اللي يخلطك تخاف يا من تقول في نوع من الناس يخافوا ويقول والله أنا نزل بك الله ما بيخفر لي حديث الرجل الذي قال لابنائه في كتاب الانبياء من صحيح البخاري قال لابنائه شنو ان انا مت فشنو فحرقوني ودقوا عظمي ودروني للريح فلن يقدر الله علي وما اظنه ايقدر علي ان يعذبني عذابا لا يعذبه به من العالمين قال انرضى الله بعد ابن عبد السريد اهل العلم حاولوا يشوفوا زودا كان بيعمل شنو قالوا زودا مالو ليه هو عمل كده؟ يعني المعاصر كان بيعمل عشنا فورد في بعض الأحاديث في المثنى وغيره أنه كان نباشا يمشي القبور الزول يموت يحفروا يطلعك فنزول ويخلي عريان في الصجاعة ويشير الكفن ونمش عليك الله زول ده معين بحق يقول أنا الله يغفر لي فده نباش يا أخي ده يا هو كي تترك وهذا مش أخشى أن ولا أخشى البيوت الطفر شيل الحاجات المشيحة يمشي الناس الأموال يجمع لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال ما أظن لي صحيح فشنو نقول أن المؤمن يجمع خشية وإحسان والمنافق يجمع إساءة وأمنا بالمناسبة في حديث في السيرة الصحيحة قال عليه الصلاة والسلام أن المنافق ينظر إلى إلى زلته لو عمل غلط كذبابة أمام أمته أزاحها وارتاح عمل لا كده قلت زبابة عمل معصية شوف زبابة والمؤمن ينظر إلى زلته كجبل فوق رأسه يريد أن يقع عليه يعني زول المؤمن عن الإيمان لو في معصية عمل معصية بتكون في بعض القوالي لكن المعصية التي تكون في البال نافعه متى اذا دلت صاحبها نحو الخيرات واستعاض بدل الطغيان احسان وبدل السيئات حسنات اما اذا اوقفته وايسته من رحمه الله فإنها فانه تقل من المعصيه الى الكفر عياذا بالله هذا الكلام طيب ابن القيم رحمه الله اتى بمبحث وبحث لطيف جدا فرق بين عبارات قريبة من الخوف وكلها تدور نحو معاني الخوف مثل الخوف، الوجل، الإشفاق، الخشية، الهيبة، الرهبة كلها معاني تدور نحو الخوف ويرفض القيم أن بينها فواصل يعني فرق بين الخوف وبين الخشية وفرق بين الخوف والخشية والوجل وفرق بين دين وشنو والرهبة عرفته وده مبحث نفيس قد لا يوجد في غير هذا الموضع وهو من عميق فهم العلامه العلامه ابن القيم رحمه الله تعالى وده الان هنتكلم عنه لكن ابن القيم يرى اولا الخوف ما الخوف الخوف اضطراب القلب وحركته عند تذكره المهول المخوف يعني انت الان قاعد في محل ده كان ذكرت شيء يضرك كويس اسد او عدو يتربص بك او يصيبك شيء من الخوف فعند تذكر المخوف المهول الذي فيه هولك وشده القلب يتحرك ويخاف وقيل الخوف قوة العلم بمجال الأحكام يعني قوة العلم بمجال الأحكام يعني لله عز وجل أمور يجريها وأحكام يجريها على الخلق السارق يفعله كذا القاتل عذابه في الدنيا والآخرة كذا ال ال الذي يطعم في الناس كذا الذي ال كل هذه مجال الأحكام علمك بأن الأحكام سوف تجري عليك هذا سبب الخوف فمن قيم هنا يرجع شيء الخوف ليس سببه النفس إنما سببه راجع إلى الأمر المخوف يعني مثلا انت لو الله قال لك في نار نار بدخل فيها العصاق انت ممكن تخاف ممكن تخاف لكن بتخاف متين بتخاف لما تعلم أن ربنا بدخل بدخل إنه المزأة بدخل بدخل ومقتنع انه عنده ناس وبيدخل فيها انت بعدها بتخاف لكن لو في زول ما عنده حاجه كويس وقال لك اصبر انا باقدمك أنا انت بتخاف منه يعني لو لا داك شافع قال لك اصبر انا باقدمك انت بتخاف لان القدره على إنفاذ الوعيد هي سبب الخوف قال لك انا بنتقم منك شوف قاش ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد شنو فعال لما يريد ذا بخوف كان ذا بخوف لانه من عند الله عز وجل فقال الخوف قوه العلم بمجال الاحكام وهذا سبب الخوف يعني سالقوم ما رجع الى غبتك لانك لا تخاف من كل شيء تخاف من الامر جاءته الذي يستحق شنو الخوف منه يعني بمعنى كان لقيت لي لك دابه حيا بتخاف منه وكان لقيت حاجه من الحشرات الما بتعض العاديه اللي بتتعامل معها ما حتخاف منها فلذلك هذا الخوف وقيل الخوف هرب القلب من حلول المكروه عند استشعاره ويا اخوان هنا مساله مهمه اللي هو كيف نخاف كيف نخاف؟ نخاف عندما نستشعر عظمه من خوفنا وهذا ما سوف نأتي ونتكلم عنه قال ابن تخيب يرى ان العلم سابق للخوف يعني انت متين خفت من الدابي كلموغ ناس قتار قال لك الدابي ده مالو خطأ وبود اللاخرة وفي ناس بدأونا اللاخرة وجود المستشفى والقرعين بتورم صح أنا ما صح أنت طوال بتصاب وتأكد الشاكع ما بخاف من الدابي صح تلقى شوف فاع مشنو ممكن لعب مع مع الحية ويكون ببراء بلعب مع شنو مع الحية ليه ما ما عنده علم فأهم شيء حتى تحقق الخوف من الله تحقق ماذا العلم بعذمة الله والعلم بنفال وعيده وقدرته وبقصه وانتقاله إن بقص ربك لشديد والله عزيز شنو ذو انتقام وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد طيب فدأ الخوف الخشية أخص من الخوف الخشية ماذا؟ أخصت من شنو؟ من الخوف كيف؟ ابن القيم يرى أن الخوف اضطراب والخشية سكون المستمع الكريم نتوقف لحظات مع فاصل قصير جاءت يفوح العطر من أزهارها ويلوح معنى الهدى من آثارها جاءت ونجم الطهر اشراق باسما يحكي لنا ما غاب من أخبارها إذاعة طيبة ترحب بكم على أثير مرجد شائف ويلوح معنى جاءت الطهر أشراق باسماً يحكي لنا ما غاب من الخوف اضطراب والخشية ملاوزه لكن ما معها اضطراب سكون وضرب مثال والله مثال عجيب خلاص لكن قبل ذلك لماذا الخشية اخص من الخوف لأن الذين وصفهم الله بالخشية إنما العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فكل فمعناها الخشية خوف بعلم لكن مش العلم بتاع العلم العام العلم الخاص إنه ربنا يسوي وربنا كذا فمعها مع العلم حرف مثال قال من أعدو شا تشوفه تفرق بين الخوف بين الخشش زور شاف عدو جاي عليه طيب تحرك لجنو ل ليهرب منه هذه الحركة للهروب تسمى شنو تسمى خوف طيب قام باشوصل محله لا يصلها العدو وتحصن كويس هذه خشيه بيكون ملاوز لسه لكن ساكن في مكانه ما متحرك خلاص سكن فهذا هو الفرق بين بين الخوف والخشيه الفرق بين الخشيه والخوف ان الخوف اضطراب وهرب والخشية شنو ان ووصول وصل من يكون يعني خلاص يكون طالع في محله ما عارف يكون هناك من يكون هناك جاري يكون هناك كم جاري هناك من يكون هناك من خوف هناك لحد يكون هناك طلع هناك من خاشي عارف هناك من هناك من هناك من يطلع من كل من هناك من هناك من هناك من هناك لكن هناك من هناك في خشية فهذا هو الفرق بين الخوف وبين الجنوب وبين الخشية أما الرهبة تختلف الرهبة هي بين الخوف وبين الخشية في النص وهي أقرب إلى الخوف من منها للخشية فكده قال تعالى فإيايا ترهبون الرهبة إمعاد في الهروب من المكروه الخوف الهروب من المكروه الرهبه شنو الامعان الامعان يعني شنو يعني التعمق في شنو سكت ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون يخوف الله ربنا في اشعر من خوف العباد فكل انتقام الله حتى ربنا يخوف العباد لانه سوف ينتقم من الظالمين في الدنيا ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر يخوف الطغاة بالعقوبات في الدنيا ما من ذنب أقدر الله أن يعجل عقوبته لصاحبه على ما يدخره له في الآخرة من البغي وقفية الرحمة حتى العقوبات بتاعت الدنيا جعلن يخافها وايضا يخاف ويقو تكون الخشية المسألة القاشن قال اما وإني أعلمكم اعلمكم بالله واخشاكم وأخشاكم شنو له يعني انا اثركم خشيه لله تعالى طيب فائده الخوف يا اخوان الخوف له فائده الخوف عنده فائده لو ما عنده فائده طبعا ابنقيم بسلك مسلك دقيق يحتاج الى تفحص انا اريد ان ينتبه لهذا الكلام مسلك انه يرفض المقالات التي في التزكيه وفي تطهير النفس وتخالف نصوص الكتاب والسنه الرسول ما تعبد بها من اجل ان نزكي نفوسنا نزكي نفوسنا بالطاعات وهذا كلام قوي جدا من ابن القيم ابن القيم يرى ان النهج الذي يقول ان التقشف والزهد والخلوات والفلوات وترك الدنيا نهج غير صر الى لاننا مأمورون بالجهاد ومقاتله الكفار والأمر المعروف والنهي عن نقر وده بيزكي النفس وإقامة الحدود في الأرض الحكام وتعليم الجاهل والأخذ على يد الظالم وإطعام المسكين يقول الله بيزكي النفوس والخروج في الجنائز مع الناس ومعاونة المحتاج هذا أجل ما يزكي النفوس ويقول ربك للملائكة إني جاعل في الأرض شنو القيام بيجموج بشنو نوج الاستخلاف ويحارب المقير المقولات الفاسدة يعني مثلا في مقوله بتخالف الكتاب والسنه مثلا اللي كتبوا في المقامات أخفقوا في بعض المسائل يقول لك التوكل مقام العامه ازور بل درجه عاليه من العلم لا يتوكل يقول من الطيب بيقول علون يقول ربنا قال لرسوله رب المشرق والمغربي لا اله الا هو فاتخذ شنو وكيلا والله قال لرسوله وتوكل على حي لجنو لا يموت ويقول لي رسوله كفى بالله شنو وكيلة ويقول وعلى ما فليتوكل يتوكل منه المؤمنون يقول بحال الكلام ده يجي لي بعض المقولات اللي متعلق بالخوف والرجاء والمحبه يقول لك ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك انما عبدتك حبا فيك هذا الكلام يحتاج الى تحقيق فعلا وهو انه يخالف القران مخالف القران ربنا جاب الانبياء كلهم شوف جاب كل الانبياء ذكروا كويس وسليمان وداود وبعد ما جابوا قال شنو اولئك يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا دي الأنبياء وكانوا لنا خاشعين الانبياء يخافون من ربنا ويخافون من وعيده الأنبياء خوفا رأى شنو وبعدين هناك تتجافى جنوبنا على المضاجع دعونا ربنا وشنوب؟ خوفاً وطمع خوفاً من شنو خوفاً من ناره وطمعا في جنته فابن القيم لا يوقع هذا المسلك لكن يوضح أن الخوف نفسه على مراتب من الناس من يخاف من, يخاف من النار ليه؟ لأنها نار الله عز وجل فهي ليست نار عادية لأن الذي خوف بالنار من؟ هو الله ربنا فقالي ذكر النار وذكر الجنه قال لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون حذر من النار ونفر منها لأن الذي نفر من النار هو الله العظيم انا اخاف من هذه النار هذه مرتبة واطمع في جنته ومن جنته النظر الى وجه الكريم في الجنه فلذلك ابن القيم يحاول ان يقول اسم هذا الكلام يحاول رحمه الله تعالى أن يقول أنه يخاف من النار وهذا ليس مسلك العامة إنه مسلك من مسلك المتقين الصحابة الذين كانوا يخافون من النار ويخشونها وإذا تولد عليهم آية النار ماذا يفعلون يبكون وكذا ولذلك يقول عليه سلم لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرة ولما تلذتتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعبات تجأرون إلى الله تعالى طيب فالخوف له فائدة ما فائدته؟ قال أبو حفص الخوف صوت الله صوت الله ذا يقبض يقوم به الشاردين عن بابه يعني ده صوت بخوف لما تجيك آية ولا كده والله الله يوريك إنه عظيم ولا كده أنت تخاف لتستفيد طيب ولذلك قال السلف هذا كلامه جدا ما فارق الخوف قلبا إلا خريبا الخوف ده وده يخالي الصحابة يخافه يقوانا يقول لك لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى شنو خارجها لماء منتو شنو مكر الله وفي قول عمر بن الخطاب يا ليتني شجره تعض يا ليت ام عمر لم تدعي عمر ده ده هذا الخوف قام ابو الخوف يخاف رزعه الخطاب يقول ده خوف يعني خوف العامه خلصعوني الخطاب بده ضد العامه الخوف عبوديه لا بد ان تعبد الله بالخوف ولا بد ان تعبد الله بالرجاء ولا بد ان تعبد الله بشنو بالمحبه وسكذا السلف قال شنو من عبد الله بالخوف صار حروريا حروري يعني شنو يعني من الخوارج حروري دين الناس خايفين ما بدك ان ربنا ما... الرحمه كان عاطي تقول خلاص حقك على حدا في النار وبتخلد فيها حروري كفروا الناس وقتلوا اجداد الدين الحروريه ومن عبد الله برضا جاءك صار مرجئه دين يقول ليك لا يدور مع الإيمان دم. يقول طالما أنا موحد وبيجي صلي في الجامعة ما عندي عويدة. وأنا وجبريل والأنبياء والصحابة كلنا واحد. الإيمان واحد ما في واحد أعدم من إيمان. كله ما بتجينا عويدة. دين مرجع. دا دي إرجاء. لأن الإخوان لا. الإنسان بيروح مطربياً دين. بعد الإيمان والعمل شنو؟ الصالح بعد ذكر أولئك يرجون شنو؟ رحمة الله في ما ما عنده عمل يردون رحمه الله ومن عبد الله بالخوف بالمحبة وحدها كان لا في خوف لا في رجاء يخلقه يردون رحمة الله خوفا وطمعا رغبا وشنو ورهبا إذا تقول ما في من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق ومن أراد أن ينجو عليه أن يعبد الله بالخوف والرجاء والمحبة بأركان العبودية تعبد الله تخاف وإخواننا ما يلزم ما ي... إلا مع البشر ودي أحكام تربنا أنت ك كلام عميق جدا ركزوا معي فيه الكلام كا كلام الحبوب وحاسة ذا عميق جدا ركزوا معي فيه في البشر لا يجتمع لبشر خوف منه ومحبه له لكن الله تخافه وتخده أما في البشر ما بقول أو في الكائنات أنت بتخاف من الشدة ثاني ما بتجي بدمج ذاته، ولو جابونه سيرته تكرهه وبيتضايق، لكن الله جل جلاله تخافه وشنو؟ وتحبه حتى بنقيم عنده عباره لطيفة اسمها محبة الخائفين وخوف المحبين. تحب بخوف، خوف أن يفوت منك، بخوف مع محبة، وتخاف شنو؟ بمحبة تخافه. ولأنك تعظمه وتعرف عظمته وتجله لذلك انت تخافه وتحبه معا عشان كده ابن القيم كان موفق في ان انه العباده الصحيحه ان يعبد الله بشنو بثلاثه اما من عبد الله بواحده ضل اما صار حروريا بالخوف من الوعيديه واما صار مرجئا بالوعد من من من الوعدية وإما صار زنديقا بالقائل بأنه لا خوف يلقي القرآن يلقي السنة يا أخي قال يا رسول الله سليم سليم ده عنده زراعة بعدين قص الله مع معاز اللي جابه هذا البخاري بعدين معاذ رضي الله عنه قال كثير وشاف المغرض طويل خلاص يعني طلع من الصلاة طلع خلا الصلاة ما شاوره هناك صل العشبة ره عنده مولى لا قال مدخلة في في الزراعة خايفة الغردي ماشى حصل الموية تحته لما انتهى الناس صلوا مع معاذ بن سلمة قال له فلان يعني سليم فعل كذا وكذا وكذا قال منافق هذا استثقل على عليه في القرآن القرآن بجاء على تجديد هو ماشى يتصلي حكى له قال حصل كذا كذا كذا الرسول قال من أنت يا معاذ ترى الناس من الدين اه تنسى الناس تجروا هنجرت هنجر يعني الناس كله من واحد قال يا رسول الله والله أنا لا زلت على زراعة لا أحصل دندنتك ولا دندمتك معاذ لكني أسأل الله بجنة وأستعيد به من النار قال أنا ومعاذ حولها ندندم دي شغلتنا بس النجات من النار السجد قال من خاف أدلج ومن بلغ أدلج بلغ المنزل أدلج عن شمو يعني ساره بالليل انت بقوم الزول في نص الليل والناس نايمين شنو يصلي ويبكي ويقرأ القران والناس نايمين يخلي يعمل كده شنو ما نخاف الخوف والمحبه قد تفعل ذلك لكن لا بد ايضا ان تعبد الله ايضا انت بشنو بالمحبه مع الخوف وكذا طيب الخوف مهم جدا لطرد الشهوات من النفس ولا أي إنسان في الشهوات المحبب بيدرس الشهوات كلمه يعني أنتك عشان بتحب الله بتجب فيه مصارع بين حبك لالله لأ وحبك للشهوة وقد تقلب الشهوة زين للناس شنو حب الشهوات البترش الشهوة شنو الخوف الخوف ده ما بيصير يعبي كل شيء طواله وش؟ الشد نار وقيامه كده بنستلف من, من كان إذا أراد أن يقوم الليل يأتي أمام السراج المصبحت يعني الفانوس يدخل لبلي والسراج وطلعه فمن تحربه يقول يا نفسي لا تقدرين على نار السراج اتقدرين على نار الله عز وجل فيحمله هذا على العمل الصالح طيب وكذلك الخوف يطرد حب الدنيا والتعلق بها طيب لكن نبدو قيم قيم يقول إخوانا إلى هذه اللحظة نحن لن نأتي على كلام من على كلام صاحبي المنازل يعني كلام الهروي لحد حصل نحن شنو ما وصلناه دي مقدمة ابن القيم حول المنزلة ودي فائدة ابن القيم في سطحة يعني منازل الهروي يعني الهروي بيجي المنزلة يقول ابن القيم يقول الكلام بيعرفه في المنزلة في الأول بعد ذلك بيجي يشرح شنو كلام الهروي وفي سطحي دي الهروي يختلف ويتفق معه يتفقوا معه في أحيان كثيرة ويخالفوا في بعضهم المسائل ويعطي ابن القيم وجهة نظره وإضافاته في هذا الموضوع يرى ابن القيم أن الخوف ليس مقصودا لذاته وقد يكون فريق فعلا يعني المقولة بتاعت ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبهم فيك فيها وجه صحيح هلو تستحشون أن الحب هو هو الأساس وان الحب مقصود لذاته ولكن الخوف ليس مقصود لذاته الخوف الغرض منه شنو ابعاد النفس وتحصيل عبوديه المحبه طيب لكن بنقيم دقيق عند نوع من انواع الخوف بسميه شنو الخوف الصادق الممدوح في خوف ممدوح ان ربنا مدحوه قال لو خفتك كويس مني قلت وبعدين الخوف مقام ايمانك والله مرتبط بالايمان قال فلا تخافوه وخافوني ان كنتم مؤمنين المؤمن بخاف الرب المناسبه وشوف يقول الجنه دي مهمه كده ولمن خاف مقام ربه جنتان وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى شوف الخوف بقودك الى ان تنهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى طيب الخوف الصادق خلاصته ما حال بينك وبين محال الله تعالى كلام مليان ليه حتى لا تقع في خوف تجاوز حده يخوانا في خوف يتجاوز حده في خوف يؤدي الى الياس والقنوط قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله فالخوف حد قال ابن تيميه رحمه الله تعالى الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله والخوف المذموم ما افضى بك الى الياس والقنوط من رحمه الله سبحانه صح؟ صحيح صح؟ يعني انت عليك ان تخاف ولكن ليس خوفاً شنو يجعلك تصل إلى ذريه الياس وقوله من الله وهذا سوف يدخلنا في مساله فقيه مهمه جدا نسمع في كثير من كتب السير عند السلف الصالح ان فلان سمع ايه فصعق وان فلان سمع ايه فشنو فاغشي شنو فاغشي عليه وأن بعضهم مات من آية الخلعة قلبوا فمات ما من هذا الكلام لعدل نبدأ به الدرس القادم شرح لكلام الهروي الذي قسم الخوف وأفرض الهروي الإشفاق بمنزله عن شنو عن الخوف يعني في منزلة الخوف ومنزلة شنو ومنزلة الإشفاق هذا نتكلم عنه في الدرس القادم أسأل الله تعالى يوفق الله فيكم